تسال عيون على قلب ضايل عن النش والتوزيع مؤسسه كريم الحسين الغطمي تسال عيون على عيون عليك دايير قلب ضايل قلب ضايب يا غالي قلب ضايب وح مشتاقه ناطره التغاير التغاير يا غالي والتغاير بقلب ضايع يلا ضايع يا غالي قلب ضايع روحي مشتاقه ناطره وانت غايب وانت غايب يا غالي وانت غايب شو الكلام يقل لك غيابك ندري الغياب قامله عندك اسبابك ما بيها حل الصبر تتنطى رح يا مولانا انا مو فكره رزايان مع الترضه يا الغالي وبهالحاله تنسار قلب الموالي يتاني وانت غايب وانت غايب يا غالي وانت غايب عيون عليته وقلب ذايب قلب ذايب, ذايب, ذايب يا غالي قلب ذايب وانت غايب, وانت غايب يا غالي وانت غايب اسال عيون عليك وقلب ضايع قلب يا قلبي ضايع يا غالي قلب ضايع وعم اشتقت ناطر وانت غايب وانت غايب يا غالي وانت غايب, وانت غايب الوصل سيدي ما ينقطع ريت وحب بوصالي اللي بيه صار قلبي بيته الوصل سيدي ما ينقطع وحب بوصالي اللي بيه صار القلب بيته لك يا ابو صالح بدمعاتي خطيت قلبي عليه الحاله ظل يتنطر وصاله لو يظهر الغالي وينورنا بهلاله ضحل الاماني انتظرنا وانت غايب وانت غايب بتناد تر وانت غايب وانت غايب يا غالي وانت غايب اسال عيون عليك وقلب ضايع يا ضايع يا غالي تغذى ضايع روحي وانت غايب وانت غايب يا غالي وانت غايب, وانت غايب مواجع يسيل ويجرح عيوني يمتج جسيدت سكت لي ليموني ما بي حل الظلم وكثرت ضنوني لا لا تخليني وسط الظلم ونتادينك تحصرني آلامي وائل بحزني تدريني ما بي حل المواجع وانت غايب وانت غايب يا غالي عيون عليك وقلب ضايع يا البدايب يا وانت غايب اسال <تصفيق> عيون عليك وقلب <تصفيق> ضايع وانت غايب وانت غايب, غايب, غايب, غايب يا غالي وانت غايب عيننا واسه تسبطت السل بدمانا عجلي يا غايب علينا دارت عدانه عين الموالينا طرمى القعطشانه اظهر يا والينا الغيث طال تعلينا خل عدلك وفضلك ينور ليالينا المصايب علي انا وانت غايب وانك غايب يا غالي وانت غايب في العيون عليت بدايه يلا بدايه يا غالي قلب ذايب واحنا مشتاقين ناطر وانت غايب وانت غايب الاخراج والهندسه الصوتيه محمد جاسم الكربلائي بصوت الرادود الحسيني سمير الوائلي وحيدر الخزعلي كلمات سيان العربي للنشر والتوزيع مؤسسة كليم الحسين الفاطمي